غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل اتى علي الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه ام ش ا ط ن مبتلين فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان كان موسوعه ز النابلسي ه ا ا للعلوم الاسلاميه ن شر م و ي ط ع و م ن ربنا ي و م ا ع ه ا إ ن ا نخاف من ر ب ن ا ي و م ا ع ل و س ا ط ط ي ر ا ف س ل ا م ل ه شردا ويطوف ا س م ل د ا م خ ل د و ن إ ذ ا رأيتهم ح س ب ت ه م أم لغل ن و وإذا ر رأيت رأيت ا ي ثم ن ع ى لفضيله الدكتور محمد ل ا ت ب النابلسي صراط م ت س و ع ه النابلسي ي ه م للعلوم الاسلاميه إ Thank <laughs> you.